بوك تو يا باي ييدو سبعة وخمسون سبعة وخمسون دوكتر وده عند الطبيب عند الطبيب ناك دوكتر وده ايبوينتمنت وندي عندي موعد مع الطبيب عندي موعد مع الطبيب ناكو 10 ديكي اوبوينتمنت عندي الموعد عندي في الساعه 10 الموعد عندي في الساعه 10 مي بيريمتي ما اسم حضرتك ما اسم حضرتك daijesi waiting room lo nirikshinchandi Tafaddal ijlis fi ghurfat al intidhar Tafaddal ijlis fi ghurfat al intidhar Doctor dari lo unnaru Al tabib sayati halan Al tabib sayati halan Meer ye bima company ki sambandhinchina varu Ta'minuk al sihhi مع اي شركه تامينك الصحي مع اي شركه ليهو ميكو ين شيجلنو بماذا اقدر ان اخدمك بماذا اقدر ان اخدمك ميكو يمينا نوبي وندا هل تشعر بالم هل تشعر بالم ఎక్కడ నొప్పిగా ఉంది? ఐనల్ మౌడుఉ అల్లాజి యుఅలమ్? ఐనల్ మౌడుఉ అల్లాజి యుఅలమ్? నాక ఎప్పుడు నడు నొప్పిగా ఉంటుంది? అష్'ఉరు దాయిమన్ బిఆలమ్ ఫీ అల్-ధహర్. అష్'ఉరు దాయిమన్ బిఆలమ్ ఫీ అల్-ధహర్. నాక తరచు తల నొప్పిగా ఉంటుంది. عندي صداع في اغلب الاوقات عندي صداع في اغلب الاوقات ناكو اپڑاپڑو कडपुलो नोप्पीगा ఉంటుంది اشعر احيانا بالم في البطن اشعر احيانا بالم في البطن কোটিগা मिरু মিপైన వేసుకున్న బట్టల్ ని తీయండి من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك دايت سي باريكشنا بالபை पडकोंडी من فضلك تمدد على السرير من فضلك تمدد على السرير مين रक्क पेडनम सरिकगाने उंदी ضغط الدم تمام ضغط الدم تمام نينو ميكو وك سودي مندي استانو اعطيك ابره حقنه اعطيك ابره نينو ميكو كوني مندلي استانو اعطيك حبوب اعطيك حبوب مندل شاپلا مندل كونيتكو نينو ميكو وك مندل شيتي استانو اعطيك وصفه طبيب للصيدليه اعطيتك وصفه طبيه للصيدليه